Būk Sešdesmit seši Sittatun vāsittūn Sittā vāsittūn Piedarības vietniek vārdi viens Damāiru ir milkīja vāķid Damāiru ir milkīja vāķid Es مانس انا يا الخاص بي انا يا الخاص بي اس انا لا أجد مفتاحي انا لا اجد مفتاحي اس نيڤارو اترست انا لا أجد تذكرة سفري أنا لا أجد تذكرت سفري أنت كاف الخاص بك أنت الخاص بكيت أطر أصلك هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحكيت أطرد سو بروكشننسبيتي هل وجدت تذكرة سفرك هل وجدت تذكرت سفرك هو ها الخاص به هو ها الخاص به Vai tu zini هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ Vai tu zini kur هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هي ها الخاص بها هي ها الخاص بها قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها اون فيني اي فارس وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه ميس موسو. نحن نا الخاص بنا نحن الخاص بنا موسو جدنا مريض جدنا مريض موسو واتمامنة إر وسل جدتنا بعافية جدتنا بعافية يوس يوسو أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن باني كر إريوس تاتس أين أبوكم يا أطفال؟ أين أبوكم يا أطفال؟ باني كر إريوس ماما أين أمكم يا أطفال؟ أين أمكم يا أطفال؟